نون نبي اغفر لنا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك قم عذاب الجحيم ربنا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 إن الذين كفروا ينادون, ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا قالوا ربنا أمتنا اثنتين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 وَيُنَزِّلُ لكم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً رِّزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فادعوا الله فادعوا اللَّهُ, فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون